بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مغلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليان ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء سباه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض للحق يكوي الليل على النهار ويكون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 ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا أصرفون إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وسر أخرى ثم إلى ربكم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 قل تمتع بأفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن أم هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة, الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون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 والذين جتنبوا الطاو تأيعبدوها وأنا بريء لله لم أُشرى فبشر عداد فبشر عداد الذين يستمعون للقول فيتبرون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 ما إمام فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرع مختلف أنواعه، ثم يهيج فتره مصفوًا، ثم.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 ثم تدين جلودهم وقرورهم إلى ذكر الله ذلك من الله يهدي من يشاء ومن يقر لله فما له من هذا أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ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 لَوْ وَجُنَا مُنْفِي شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ الْأَثَرُونَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك من الذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاج ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَاصِبًا الْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آتَاهُ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَفْسَاحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيمَا لَمْ يَهْـا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ يَتَقَدَّوْا مِنْ دون اللَّهِ شُفَعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّأَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 بَلَ قَدْ جَاءَتْ كَآيَاتِي فكذبت بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولفق في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثُمَّ نُفِخَ فِي خَافِهَةٍ فإذا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الأرض بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ